سبيل الوقف في ديني اذا ضاعت عناويبي سبيل يرفع الهامه اذا ربي سال وعيني ربي سأل ويني سبيل في ديني ضاعت سبيل ربي إذا ربي سأل وعيني سبيل بالأجر جاري إذا تجهل وإذا داري وكم وصى رسول الله وصايا نبغ ساري وكم وصى رسول الله صايا نبضها ساري نمد جسور مبنيه وكل مد على النيه وشفنا من فضل ربي وراء وقفي وقفي نمد جسور مبنيه وكل مد على النيه وشفنا من فضل ربي وراء وقفي وقفي وقفنا وقفه الإيمان على المعروف والإحسان ونعم اللي بنادينا دينه بنا وانهابه البنيان بنا وانهابه البنيان في ديني إذا ضاعت على ويني سبيل ينفع الهامة إذا ربي سألويني إذا ربي سألويني سبيل من الأجر جاري إذا تجهل وذا داري وكم وصى رسول الله وصايا يا نبضة أساري وكم وصى رسول الله وصايا نبضها ساين غرسنا العلم من يومه على الإسلام وسلوما وصرنا نفتخر دايم معها فاز بعلومه غرسنا العلم من يومه على الإسلام وسلوما وصرنا نفتخر دايم معها فاز بعلومه سلام الله على هالدور سلام البر للمبرور يا اسم باسم عالي وطيفه مع شعاع النور وطيفه مع شعاع النور إذا ربي سأل وين؟ إذا ربي سأل وين؟ سبيل الوقف في ديني إذا ضاعت علاوي سبيل أن يرفع الهام. إذا ربي سأل وين؟ إذا ربي سأل وين؟ سبيل بالأجر ج.